وُبَشِّرْ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ إِنَّ يَا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هين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 يا يحيى خذ الكتاب بقوته وأتينا والحكم صبيا وحنا نمن الادن وزكاه وكانت قيا وبره بواهده ولم يكن جبارا عصيا وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 جَيِّئْنكِ تَقِيَّة قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ إِنَّ يَكُونُ لِغُلَامٍ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ هو عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ وَاتًا لِّلْ ناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجا اهل المخاض الى جذع نخله قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا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 فقولي إني نذرت للرحمن صوما إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جاءت شيئا فرييا يا أخت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 العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا بتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا بتي إني أخاف وأن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً قال راغب من أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئلا لم تنتهِ لرجمنك وهجرني ملياً قال سلام عليك سأستغفر لك ربي سأستغفر لك ربي إنه كان بيحفياً واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي وادعوا ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهب لنا رب ويعقوب وهبنا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 وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا خَوْهَا رُوَنَ نَبِيًا وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقًا الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًا وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِي سَيْنِ هو كان صديقاً نبياً ورفعناه مكاناً علياً أولئك الذين عم الله عليهم من النبئين من ذريّة آدم من ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجد بينا بلا تطلا عليهم آيات الرحمن خرّسوا وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولا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 وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا قناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لا نحشرنهم والشياطين ثم لا نحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيما ثم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 الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفتقون منه وتنشق الأرض وتخور الجبال ودا أندعوا للرحمن ولدا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 يسجعل لهم الرحمان ؤذا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللداد وكم اهلكنا قبلهم من قر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا